وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي معزلي يَا أُبُنَيْ يَرْكَبْ معنا يَا أُبُنَيْ يَرْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سآوي إِلَى جبلي يَحْصِمُنِي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 طالين. آمين ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولا وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كَانَ كان على مِنْ من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْحَزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا نَظْلَمُ الظالمين الذين يصدون عن سبيل أجيزن فلا وما كان لهم يادون الله من أولياء يضعف لهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا. وسهم وضل, وضل عنهم ما كانوا يفترون الله لا جرم انهم في الاخرتهم لخسرون ان الذين عملوا امن الصالحات واخبت واخبت ربهم ويستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تأبدوا إلا ما نرى لكم علينا من خطل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت من ربي وآتاني وآتاني رحمة من يهدي فعميت عليكم أنلزمكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن جري إلا على الله وما ألف طالد الذين ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم ولا ينفعكم نصحي إن أنا لكم إن كان الله يريد أن هو ربكم وإليه ترجعون أم يقول Ta-da بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأأينا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ضربوا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخرون. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ فَإِنَّا نَسْخَرُ منكم كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عذاب يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقيم حتى إذا جاء إلا قليل الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرسالها تدري بهم في موجه كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في محزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكثير وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوحا فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحده الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي صالح فلا تسألني ما ليس لك به عين إني أعوذك أن تكون من الجاهلين على ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به عين وإلا تغفر لي وإلا تغفر لي وترحمني إلي يا نوح اخبط بسلام منا وبركات, وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سمتعهم ثم يمسهم ولا قومك من قبل هذا فاصبرنا العاقبة للمتقين وإلى عهد أخا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء